النسخة الأصلية من مؤسسة أحمد شاكل لعبود نشن زورك إيجيانا إيجيانا إي وعلم صابك بيجيانا إي إيجيانا إيجيانا وحج عبد الله والأكبر فلنحو فاك يا بن حادة وحق الله والأكبر فلنحو فاك يا بن حادة باش نزوناك إيديانا إيديانا إيديانا وعلم صابك بيديانا إيديانا إيديانا بيدي يا حسين على العهد أحبابك يا بن داحي الباب قبلتنا يا نوري الزمد مصابك عبد مثل مصاب ابن الزيتية في قلب المحب بالهمدى مولاي خل نبدى افتارك وسجلنا يا حسين احباب لو انقطعوا ايدينا ايدينا ايدينا نجي نزورك ويلينا ويلينا ويلينا لو انقطع ويدينا ايدينا ايدينا نجي نزورك ويلينا ويلينا, ويلينا ويلينا ويلينا ونجي لو قطع المنحر فلنعوفك يا بن حذر نجي لو قيط عو المنحر فلنعوفك يا بن حدر ماش نزورك ايجيانا ايجيانا ايجيانا وعلم صابك بيجيانا بيجيانا بيجيانا ماش بي نزورك <تصفيق> <تصفيق> علم صابې بيچينه بيچينه بيچينه نجورې کې دي مې هې دي نه وي بك اللي ويبكي اليوم انت لطيعت ربي العاري بدمنا حار يا ما ظلمك يا شمس البشر ويوم الظلم لا ايدوم اذ بحوري ضيعك سيدي وسهم الريزي ما وعلى الغبر رمي رمي رمي لاجل ربي البريه البريه البريه على الغبر ريمية ريمية ريمية لجل ربي البارية البارية البارية قسم لك ونحضر فلنعوفك يا بن حدر قسم لك ونحضر فلنعوفك يا بن حدر مش انزورك ايدي انا ايدي انا ايدي انا وعلم صابك بيتي انا بيتي, انا بيتي انا ايجي انا ايجي انا, اي انا وعلم صابك بيجي اي انا ايجي انا, اي انا وحج عبنا الله والاكبر بلنحو فاكيه بن حينا الله والاكبر لا لا نعوفك يا بن حيدا اجتونا بي جينا بي جينا بي جينا وعلى اصابع بي جينا بي جينا بي جينا قد مضعت يا هيلرو مولاي khelwahe jase anta lsairik biya hilro rasak bi jaali hilro lam ناحه علي كرضي ويسيمه وحتى العارش قاميله بجد كل الليل خالق خالق خالق العدل انت طريقه طريقه طريقه بشد كل الخالقة الخالقة الخالقة العدل انت طريقة طريقة طريقة نموت و نكسر فلنعوفك يا بن حادر نموت ونكثر ونكثر فلنعوفك يا بن حادر مشن زورك ايجي أنا ايجي أنا ايجي أنا وعلام صابك بيتي أنا بيتي أنا بيتي أنا مشن صاباي بيجينا بيجينا بيجينا لكن بي بي دورك بيجينا بيجينا بيجينا وعلى مصابك بيجينا بيجينا بيجينا بي وقطعنا الله والاكبر ولنعوفك يا ابن حانا وحق عبنا الله الأكبر فلنعوفك يا بن حادر باش نزولك إيدي أنا إيدي أنا إيدي أنا